ولاش اي نقرب وهم خاطر شكور يدي ناكل مننام ايلي أي بعران نا غير نور نور مزر مربي على كل شيء قدير يفيان تبع المسا فيان يزمر قبل الصبحانو انسان يزمر من الليل فور زمرمره اي غادمين بالليل سيدنا عيسى عبد الرب سبحانو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 وادي خدوم الخذيم ارق السودا الغروس وادي يكنان ان شاء الله ابرد الليل ارسي الليل في رينس اكن ديننا رب سبحانه سابق الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها تعرض السماء والأرض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله الفضل العظيم ولمير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 يوحد ربي من الخالص التوحيد الزياد توحدك اوال وري على لا وذكر لا ربي يا عبدي اكنيت يمر ويرنان المستفيد سوينسيتيد يمر من الرأس ونسات لربين الاسلاميز ووريدو الصحابان ونسات نظام الربين وين بلد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 لا تخطر أهل السوحيد أهل السوحيد مولان السوحيد مولان الإيمان مولان عبدالله يقوم المسيس أحد السبحانه وخلالا لا يجب أن يكون ذلك ويرنع لذلك يجب أن سبحانه بالله غزمه إلا بصدرجة الله وخلالا أن يكون مقرأة ويرنع يسكر الشروطة لأنه لا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 ا صور سوور معاذ بن جبل النادي واس اللي غزال من فيونس 43 السلاميس يعني, يعني اللي غزال فيرس غزال فيرس اله عيد بنيه قريت ينيدام وعاد اللي رسام يشبه عن عمر الرسول لبيك يا رسول الله والصديق الصديق اللي علم ان عبد يعوذ الظريضه أموال أنت بعنى وصي يا مذ وصلتاه تصلتاه وصي نعم يا رسول الله وصحبك يهم النيات إلى ولاش بين أري شهذ صربين سبحانه شهذا اللي علي ويرنام هذا شهذ سنويا مفلسات صربين سامس شهذا اللي يعني هذا يمان صربين وحدس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 المهم ur cemeḍ ara المؤمن yebɣa sin lmumel imara inini yumuyumen swanect-aagi. Wa d yessin d acu i dtafir. Mbla ccekkaye t maten inimi ydi. lmumen ad-ixt الصali. Lmuen الط ixdem. ɣaas ma yella yexdem maca leɛma am ara yexdem. Ɣas ma yella yeddel s lqef la kan i ydeb. Yemara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 بل ما لكم ضل اكيد في سكني وته غثا سا... الى في خضيره اللي المهم اللي ما نيل اقلمك لي ما نزديات اللي ما ليك صحه اللي ما ليك واني من كونش يضرب من, من, من لقيا الله لا يشرك به شيئا دخل الجهة يعني أين ؟ أريد أن أريد مفض أنه الذي يبدأ فصلنا ربي وما أرى ربي سبحانه وأنه يريد ريش الكارة في هذا السكر أريد أن يكون مرفضا أريد إلى قدس عملي مناكي بلون لا يمكن أن يقول من ويأتي بأنه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 لا اشتركوا قال Survey ، لم ي��면 ما قال الرجل FOعلنا ميناء بل نذائب عليه ثم ويقد أخبرهم إلى قلب صفاغ اصحاد فالفال Margaret لم يرون ملم عارسات فالفالة وجود تولّغ كلام ماذا كذا في ملم أن نت sewing جبريل كريم الفener ومن الداخل لجد를 ف chooseeth هذه مين الهن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 أمان سنين الفضانه كانت جنوب أبريد ربين سوذم أصدقاء وما أبريد ربين سوذم أكين داخل الإلكوال الأصدقاء أميرنين أنسين أنسين أبريد مسوحي أبريد الإخلاص أبريد أن أبريد ربين سوذم أبريد ربين لا يقلق لقلب أذر لكم الدن و... فياعدنا ربين أي إلى قد فروم افريثي وقعد بين اي قومان ونكنن صوره عمر بن سبحانه ونقار اكنها كن يسجد يسق صوت الفاتحه يمد قار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقار ربي هذو يا غدارو فريد اي قومان ادريت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 داوصر ربي <تصفيق> امي امي الدينامين هو كينا برديو اي من ما يل لم تبادم اصبع عم وينا تصحبر <تصفيق> ايمانوان اغيا ذون لي ما ما تصيح ازجان الطعرب الطعطش بحنا البيع لسه الجمر تماريننا الاكسيديو ويل دون صيام ايضا اليوم اجاكم للهنا الرب يوم وبحمدك اشهد لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته